اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتبعوا ما تكذ الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس, يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت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 Birine bhi min ahd illa bi ibni Allah, vmahum bıdıarine min ahd illa bi ibni Allah, vmahum bıdıarine min illa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 لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والذي خلقكم من نفس وواحده وجعل منها زوجها وَجَعَلَ منها زوجها ليسكن إليها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فلما تغشها حملت حملا خفيفا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا سحر مبين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق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 فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناضرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم.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 يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة وجاء السحرة وجاء السحرة فرعون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 سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترحبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون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 وَُلِب هنا لكَ صاغرين وألقي صغرم وَقَ السحرة سجد وَقَ السحرة سجدد وَُلق السحرة سجدد وَُلق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 ربنا أفرغ علينا صبره وتوفنا مسلمين وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بِهَا لتسحرنا بِهَا فَمَا نحن لك بمؤمنين إن هؤلاء متبّر ما هم فيه مُتَبَرٌّ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَاطِلٌ يَعْمَلُونَ وَبَاطِلٌ يَعْمَلُونَ وَبَاطِلٌ يَعْمَلُونَ يَعْمَلُونَ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 أسحر هذا، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سفك رت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون بل نحن قوم مسحورون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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقل جاء الحق وزهق الباقى وقل جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا ولقد أرناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فَلَنَأَتِينَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَا كَانَ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِّيْنَةِ وَأَيُّ يُحْشَرَنَ نَاسُ ضُحَىٰ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كِيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتراه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران لساحران ان هذان لساحران يريدان ان يخرجا من ارضكم بسحرهما بسحرهما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 فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم انها تسعى يخيل إليهم من سحرهم يخيل إليهم من سحرهم انها تسعى فأوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى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 ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا فالقي السحرة سجدا فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال منتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذين فطرنا فقد ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا, ليغفر لنا خطايانا إنا آمنا بربنا ليأفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح وما أكرهتنا عليه من السح والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرمًا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 جناة عدني تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى، بل نقضف بالحق على الباطل فادمغه هو زاهق، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق هو زاهق فإذا هو زاهق فإذا هو زاهقون ولكم الويل من ما تصفون أفتئتون السحرة وأم تمت بصيرون أفتئتون السحرة وأم تمت بصيرون أفتئتون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 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فأنا تسحرون, فأنا تسحرون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم لساحر عليم, هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجِه واخاه وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم ياتوك بكل سحار عليم ياتوك بكل سحار عليم ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحره فجمع السحره فجمع السحره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 فَلَمَّا جَاءَ الْسِّحَارَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى الْقُمَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ فالقه حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون اننا نحن الغالبون فالقام موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقام موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقام عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ, إنه لكبيركم الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافِهِمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُقْلِبُونَ إِ نَطمَعأَ يَفِر لَناَا رَبّنَا خَطَاايانَ أَن كَُّ أَووَلَ المُؤمنين قالوا إنما أنت من المسحرين مِنَ المُسَحَرين مِنَ المُسَحرين مِنَ قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران تظاهرا وقالوا اننا بكل كافرون وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين ان هذا الا سحر مبين وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب هذا ساحر كذاب هذا ساحر كذاب هذا ساحر هذا ساحر كذاب هذا ساحر, هذا ساحر كذاب هذا ساحر كذاب هذا ساحر كذاب هذا ساحر كذاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فقالوا ساحر كذاب وقالوا يا ايها الساحر وقالوا يا ايها الساحر يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون وَإِنْ يَرَوْا آيَتَيْنِ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ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 ويقول سحر مستمر ويقول سحرا مستمر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر يؤثر ولا تعزم عقدة النكاح ولا تعزم عقدة نكاح عقدة نكاح ولا تعزم عقدة نكاح أو يعفو الذي بيده عقدة بيده عقدة أو يافو الذي بيده عقدة نكاح أو يعرف الذي بيده عقدة نكاح أو يعرف والذي أو يعرف والذي بيده أو يعرف والذي أو يعرف والذي بيده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 وحل العقدة وحل العقدة من لساني يفقه قولي قل جاء الحق وما يبدؤ الباطل وما يعيد وما يبدؤ الباطل وما يعيد فإذا جاء